إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهلي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقلى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقلوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء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 مازلنا مع كلام ربنا مع فاتحة الكتاب والأسبوع الماضي انتهينا في آية واحدة من هذه الصورة العظيمة التي جمعت كل معاني القرآن انتهينا من قول ربنا اهدنا الصراط المستقيم وتكلمنا على أنواع الهدايات وقلنا الصراط المستقيم هو الطريق الذي لا وجاج له وأيضا نقلنا التفسير عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال الصراط المستقيم هو كتاب الله كما صور لنا هذا التصوير البديع ومثل لنا بالطريق أو نقول الصراط وعلى جنباته السطور المرخاه وعلى رأس الصراط الكتاب كتاب الله وأيضا الواعظ على قلب المؤمن وأيضا نقلنا بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال الصراط المستقيم هو لا الإسلام, الإسلام مجاهد هو الذي قال الحق وأما مجاهد فقال هو, هو الحق وقلنا العلاقة بينهم علاقة الترابط وأيضا أبو العليا كما جاء عنه بسنة صحيح أبو العليا قال الصراط المستقيم هو هو الرسول يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة وفي وكل حق الطريق أو الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم تقول وتدعو الله جلالة في بقلب صادق وأنت تتمنى من ربك جلالة في التوفيق والتزديد لهذا الطريق هو أولا الإسلام لأن أول خطوات الحق التي لا يمكن للإنسان أن يقبل بها عند ربه جلالة في إلا أن تكون قد دخل تحت طائرة أو دائرة الإسلام بشهادة لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله والثاني بعد ذلك عندما تستقيم أو يستقيم حالك تحت دائرة الإسلام لأن هذه أول خطوات النجاة, أول خطوات النجاة أن تتعرف على الإسلام ثم تدخل فيه بعدما تنجو من نار جهنم أو من الخروج في نار جهنم بدخولك في دائرة الإسلام تسأل الله جل في عناه أستبات على هذا الطريق او هذا الدين الذي قال الله فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه فهنا ناخذ التعريف الاصلي العام لابن عباس انه قال هو الاسلام فالانسان لا يمكن ان يدخل طريق الهدايه الا عن طريق الاسلام فاذا دخل الاسلام دعا الله اللهم اهدنا اهدنا الطريق المستقيم اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا بعد ان هداه الله لهذا الطريق يدعو الله للتثبيت في هذا الطريق والتثبيت على هذا الطريق لا يكون الا بالتفسير الثاني الا وهو الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاحبان أو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أو متابعة الصاحبين فإن الإنسان بنجاةه في دخوله لدائره الاسلام لا يثبت على هذه النجات ولا يتقدم إلا بعد ما يرزقه الله جل في علاه تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أغلق كل باب إلا بابا و باب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج أحد إلى مرضاة الله جل في علاه إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أناط الله جل في علاه. محبته على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبرهنا هذه المساله العظيمه الجليله لن يلج احد الجنه الا اذا تابع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل امتي يدخل الجنه الى من ابى قالوا يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى وايضا النبي صلى الله عليه وسلم تبرا ممن لم يتبعه فمن دخل دائرة الإسلام بدعائه اهدنا الصراط المستقيم فلن يثبت عليه إلا برسول الله سلم وإن اعوجه اعوج به الطريق كما قال النسلم فمن راغب عن سنتي فليس مني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم تنتقل بعد ذلك إلى التفسير العام هو تفسير مجاهد وأنه قال اهدنا الصراط المستقيم هو الحق فأنت هنا إذا قلت بهذا التفسير العموم نقول ننتقل من سنة النبي إلى سنة الخلفاء الراشدين إلى سنة أبي بكر وعمر ويأتي تفسير أبي العاليه يعني في محله الآن أن نقول هذا هو الحق هو أن تسير على الطريق المستقيم بدخولك في الإسلام ثم باتباعك الاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تتوسع بعد ذلك فيما لم يأتي عن الإسلام اثر أن تتبع تنة الذين أمروا عليه السلام باتباعهم كما في مسنه أحمد بسنن صحيح على عباره بن ساريه انه قال وعظنا للسنن موعظه بليغه ذرفت من العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال عليكم بسمع الطاعه وإن تامر عليكم عبد حبشي اسود في الاخر حديث ثم قال وعليكم بسنتي فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهدينة من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية النسائي قال وكل ضلالة في النار وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر وفي رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا فالرشد كل رشد في اتباع سنة أبي بكر وسنة عمر رضي الله عنهما ورضي الله عن الجميع من صحابه رسول الله وسلم إذا تجتمع وتشتمل كل التفاسير وناخذ بها جميعا متدرجه أن يثبت الإنسان أو يهتدى الإنسان أولا الى طريق الإسلام إذا دخل في الإسلام يثبت على هذا الطريق الخير إذا ثبت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوسع إلى الحق المبين مع سنة الخلفاء الراشدين إهدنا الصراط المستقيم ثم كأن سائلا وقف يسأل الصراط المستقيم أي صراط ما صفات الذين يسيرون على هذا الصراط ما كيف نسير معهم؟ كيف نسير على ضربهم؟ أهم الأصوة أم لا؟ فتأتي الإجابة كما سنظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين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 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهمي غير المغضوب عليهمي ولا الضالين كما سعنا هي تقرأ لها قراءات وابن الأنباري روى عن عمر أنه كان يقرأ صراط من أنعمت عليهم من هو اسم وصول معنى الذي صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين وكما قرأ أخونا الفاضل هي تقرأ عليهم عليهم عليهمي عليهمي هذه قراءة الشاذه قراها الحسن كما ذكر اهل القراءات وهذه القراءات كما سنبين فضلها كبير جدا تبين لنا المعاني وتجلي لنا الأمور الغامضة أو الاحكام التي نتمنى ان نفصل فيها في الخلاف فالقراءات تفصل لنا في هذه الخلافات صراط الذين انعمت عليهم هذا تفسير لاهدنا الصراط المستقيم كان صراط يعتبر في الاعراب يا قطرب بدل ايش اشتمال ولا بدل ما بدل والذي دي صفه كاشفه ولا عطف بيان ولا ايش بالضبط نعم هو بدل مطابق يعني هو بدل يعني بدل كل من كل بدل كل من كل نعم هو بدل بدل مطابق صراط الذين انعمت عليهم كأن نسال يسأل او اهدنا صراط المستقيم ما هو صراط المستقيم صراط الذين انعم يعني الطريق طريق الذين أنعمت عليهم طيب ما هم صفات او ما هي صفات هؤلاء الذين أنعم الله عليهم حتى نأتسي بهم حتى تتشوق القلوب لرفقتهم فنقول بينها الله جل في علاه في آيات اخرى كما قال جل في علاء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثم عدد أنعم الله عليهم من ومن دي طبع دي يعني أجزاء فقط أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيع إذن صلاة الذين أنعمت عليهم من طبع دي هيبقى من النبيين هذه على استحياء يبقى أنت مش مالي لإيدك حكيت ما سمعتك شكراً لك. طيب إيش حكيت إيش ما سمعت أتكلم نعم ده صحيح أنا أقول هي من للجنس ليست الطبعيدية كل الأنبياء والمرسلين إذا ذكر الله رجل في الذين أنعم عليهم أصناف أربعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ذكر الله رجل في ان أن من أنعم عليهم النبيين وهم أفضل الخلق أجمعين وإذا قال النبيين لا يدخل معهم الرسل فذكر تنصيص النبيين لا يدخل, يدخل الرسل من باب أولى لأن الرسول أفضل وأرقب مرتبة من النبي إذا كان الله رأي في علاه أنعم على النبي الذي هو دون مرتبة الرسول فقد أنعم من باب أولى على الرسول فيدخل بذلك الرسول والنبي إذا الصنف الأول هو صنف الأنبياء والرسل أولا نعرف هذا الصنف ثم نبين كيف الهمم كالجبال ترتقي لترافق هؤلاء الأخيار في الفردوس الأعلى الرسول هو كل من اوحي إليه انا اتكلم اصطلاحا على طول ما شانتخب في اللغه الرسول هو كل من اوحي اليه بوحي او بشرع كل من اوحي اليه ليتعبد وليبلغ كل من اوحي اليه بشرع ليتعبد به لله ويبلغه للناس واما النبي هو كل من اوحي اليه بوحي يتعبد به ولم يؤمر بالتبليغ إذا الفارق بين الرسول والنبي ان الرسول امر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ اما هنا كل رسول نبي ولا عدل أنعم الله على الرسل وعلى النبيين وهذا الذي جعل همة النبي وسلم عندما خير بين الحياة الدنيا وبين الآخرة وما من نبي إلا ويخير كما جاء ملك الموت إلى موسى فلطمه ثم ذهب رجع إلى ربه جل في علاب عفتاني عجل لا يريد الموت لما جاءه على صورته التي يعرفها موسى قال إن الله جل وعلا يخيرك ان تضع يدك على متن ثوء ولك بكل شعر سنة تعيشه قال وما بعد ماذا بعد قال الموت قال إذن الآن فما من نبي إلا وخير كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الكرام قال ما من نبي إلا خير فاختار جوار ربه فبكى أبو بكر يا لفضيله أبي بكر ما أحد يتصور إذا جلسنا عمرنا كله نتكلم عن أبي بكر وفضل أبي بكر وفقه أبي بكر وتقوا أبو بكر ما انتهينا لعل الله الرئيس في علاه لعننا نرتقي إلى منزلة هذا الصديق لما خطب نمسنا في الناس وقال يحكي عن نبي خير بين الدنيا وبين جوار ربه فاختار ربه فبكى بكاء شديدا يقول الصحابة فاندهشنا اندهاشا عجيبا رجل خير ما بين الدنيا بين جوار رب لابد أن يختار جوار ربه ما الذي يبكي ابا بكر فعلموا بعدما مات رسول الله سلم أن هذا التخيير دلالة وعلامة على أو إشارة على على أجل أو قرب أجل رسول الله فكان أبو بكر يبكي بحرقة ويقول فدك أبي, أبي وأمي يا رسول الله كان الأنم قد خير كما قالت عيشة في الصحيح خير بين الحياة الدنيا وبين جوار ربه فكان يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى هذا الرفيق الأعلى هم الرفقة أو نقول الأخيار الذين أنعم الله عليه ولذلك ما من صحابي جليل ينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقول أموت حتى أكون مع رسول الله أملي نظري من وجه رسول الله صلى عليه وسلم في الفردوس الأعلى ولا أتخلى عن هذه المكانة مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل جاءه بالماء فتوضأ فأراد الله عليه وسلم أن يكرمه فقال أتمنى, فقال أتمنى مرافقتك في الجنة هذه هي أهم شيء عندهم الدنيا لا تساوي شيء الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعودة ولو ساوت ما سقى شربت ماء منها لكافر قط إن الدنيا عند ربنا جل في أولاك كأحدكم وضع أصبعه في الماء أو الإبرة في الماء هل ينقص من البحر شيئا لا والله ما تساوي عند الله شيئا فما تمنى شيئا من الدنيا الذي تمناه بفقه عالي صراط الذين أنعمت عليه قال رفقتك في الجنة أو قال أتمنى مرافقتك في الجنة فقال له النبي سلم أو غير ذلك قال لا والله هو ذلك فقال له النبي سلم اعني على نفسك لكسرة السجود كان انس يذكر رسول الله ويذكر أبا بكر وعمر ويخشى على نفسه أنا أرافقهم في هذه الدنيا ويتخلون عني في الآخرة لا أرافقهم في الآخرة فكان يعني يحترق قلبه كلما راودته هذه الأفكار أننا لم يكون بجهدي واجتهادي في الطاعة وايضا ابو بكر وعمر ليسوا معهم في نفس المكان حتى أوحى الله إلى رسوله أن يقول إن المرأة مع من؟ أحب قال فما فرحنا بحديث الإسلامان فرحنا بهذا الحديث فإني أحب النبي وأحب ابا بكر وأحب عمر وأروع من ذلك وأرقى وأفضل امرأة لا بغية لها في الرجال لكنها تبتغي العلو درجة مع الذين أنعم الله عليهم رفقة برسول الله صلى الله عليه وسلم سودة من تزمعة رضي الله عنها وارضاها كانت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم كبر سنها ولم تبغي الرجال ليس لها بغية في الرجال فقالت إن رسول الله سيطلقني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن لا بغي لها في الرجال فأراد أن يطلقها فقشيت على نفسها أنها بعدما رافقت النبي في الدنيا أن تفقده في الآخرة فكانت وهذه لو قيل لي وسئلت سؤالا من أفقه النساء على الإطلاق لقلته قلت سودة لا صحيح لا لقلت سودة نعم هذه التي فعلتها سودة بنت زمعة تدل على أنها أفقه النساء وأعقل النساء هي تتمنى مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت كما قلت زوجة للنبي والنبي كان العجل عليه واجبا أو مستحبا هذا خلاف فقه لكن ما علينا أن نسلم حتى ولو كان مستحبا كان يقسم بالسوية لكل امرأة فهي رأت أن رسول الله سيطلقها وإذا طلقها رسول الله عملها لا يجعلها ترافق النبي وهي دائما تتذكر راة الذين أنعمت عليهم وإن كانت الأصناف أربعة تريد العلو همم كالجبال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لأبي أنت وامي يا رسول الله لا تطلقني هذه البداية إني أريد هذه البغية والهمم العالية للهمة الدون قالت إني أريد أن أرافقك في الجنة أكون زوجا لك في الجنة يا رسول الله لا تطلقني ويومي لعائشه وهذا فقه ليس بعده فقه ليش؟ أتت من الجانب الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت طيبة قلب رسول الله فإن صحابة رسول الله كانوا يتقصدون الهدايا في يوم عائشه فهي علمت مكانة عائشة عند رسول الله وهي تريد رضا رسول الله عليها فقالت يا رسول الله أصالحك والفقهاء استنبطوا من هذه المساله مسألة المصالحة الصلح ان الإنسان لو له حق على إنسان يحط من حقه مصالحة فقالت أصالحك لا تطلقني يومي لعائشة وأكون زوجا لك أريد مرافقتك في الجنة هذه همم عاليه فليتنا إذا قرأنا هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم تذكرنا رسول الله فقلنا لا أم لأحد إن لم يهتم بهمة عالية ويتشوق قلبه أن يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى الصلاة الذين أنعمت عليهم من النبيين الصنف الثاني هم الصديقين والصديق هو الذي صدق في قوله وصدق ما قيل له كان صادقا في قوله وصدق كل ما قيل له وخذ الصديق لأنه المثل إيش المثل الوحيد عندنا نبحث في حياته أو نبحث في سيرته. نكون على مشارف أمره حتى نعرف ما معنى الصديقية لعلنا نسير على نفس الضر الصديق بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديق إذن ما تكلم ولو مازحا إلا بالصدق فهذا أول شط من باب الصديقية قال يتكلم إلا بالصدق ولو كان جحن ويكرر ذلك إن سقط مرة أو مرتين فإنه يعاود ويكرر حتى يكون عند الله جل في علاه صديقا الثانية يصدق كل ما أوحي إلى النبي أو قيل له عن رسول الله أو عن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والذي جاء بالصدق أكمله وصدق به وانظروا إلى أروع الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم بفمه اولا ثم بلسان حاله على صديقيه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه عندما حدثت المشاح بين عمر وبين ابي بكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم عرضت عليه امري إلا وتلك يعني كانت له الهنات والسقطات إلا الا ابا بكر رضي الله عنه وارضاه ما قلت شيئا إلا قال صدق صد عني كل خوخه إلا خوخه ابي بكر وايضا لما راى نصيبه هذه الرؤيا الله جل في علاه أتا بهذه المعجزة تطيبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ذهب إلى المسجد الأقصى ورجع فلما رجع كان جالسا عند الحج فجاءه أبو جه ومجموعة الشر جميعا فجلسوا بجانبه والرسول صلى الله عليه وسلم يقص عليهم أنه كان البارحة في بيت المقدس كل منهم من وقع على نفسه سخرية من رسول صلى الله عليه وسلم ومنه من ضحك ومنهم من أراد هم بضرب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها أبو واهتب لها فرصة سكت الجميع وقال كنت في بيت المقدس البارحة وجئت اليوم قال نعم فأخذها هنية كما يقولون طيبة عنده فأخذها واهتب لها فرصة ورجع وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه أرضاه قال هذه الزلة يخرج بها أبو بكر ويبين كذب صاحبه فقال له أرأيت ماذا قال صاحبك قال ماذا قال قال قال أنه كان البارحة في بيت المقدس وشهرا كاملا نضرب أكباد الإبل حتى نصل إلى بيت المقدس فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه وحق لنا أن نقول الصديق ماذا قال أبو بكر قال ان كان قد قالها فقد صدق فإني لا انظر إلى الفقه الأعلى فإني اصدقه بإيش بما هو فوق ذلك بخبر السماء الصديقية وهذه لا تكون إلا لمثل ابي بكر رضي الله عنهم وارضاه ولذلك اجتهد بعض علمائنا المعاصرين وقال الصديقية أو الصديق يكون في القبر يعفى من فتنه القبر من السؤال ليش؟ لأنه يرى أن الصديق أرفع درجة من الشهيد والشهيد ما هي إلا أنه يختبر في القبر على صدقه من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرسول الذي بعث فيكم؟ هذا اختبار صدق فقالوا لما باع نفسه صدقا ومهجته سبيل الله جل في علاه فهذا قد ظهر صدق فلا يسأل في القبر قالوا إذا كان المسألة على أنه باع نفسه صدقا فظهر صدق فالصديق قد ظهر صدقه من قبل ذلك فلا يسأل في القب لكن صراحة هذه المسألة فيها أكثر من نظر لأننا ندور مع الأثر حيث دار ونكتفي أن نقول درجة الصدقيه هي بعد درجة النبوه ثم ذكر الصنف الثالث ألا وهو صنف الشهداء هذا الصنف الذي تمنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف ذات مرة وقال لست بنبي لا أرتقي لدرجة النبوه لست بنبي ولست بصديق لأنه سابق أبا بكر مسابقة وعدوا قاتلا ولم يستطع أن يرتقي إلى منزلة ابي بكر ذهب عند الصدقة يقول اليوم أسبق أبا بكر ونفسنا بعدما استنهض الأمة على الصدقة جاء كل منهم بصدقته فجاء عمر بشطر ماله فقال له وسلم ما تركت لأهلك قال تركت لأهل الشطر الأخ فأثنى نفسنا عليه خيرا قال اليوم في نفسي اليوم أسبق أبا بكر وهو يسابق من باب وفي ذلك فلا تنافس يسابق أبا بكر فجاء أبو بكر بكل ماله لرسول الله السلام فوضع في حجر النبي السلام فقال له الرسول ما تركت لأهلك يا أبو بكر قال تركت لهم الله ورسوله هنا قال عمر بن الخطاب والله لا أسبقك أبدا علم يقينا أنه قد سبق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فقال وهو يجلس مع نفسه لست بنبي هذه الدرجة تصعب عليه. ولست بصديق قد سبق لي أبو بكر قال فلا إلا أن أكون شهيدا فوفاه الله ما أراد أو أعطاه الله رغبته بالشهادة وقتله أبو الألوى المجوسي إذن الشهادة هي الدرجة التي بعد الصديقيه وسنبين أن بينهما درجة أخرى نبحثها بعد الكلام على الشهادة الشهادة أو الشهيد هو من قتل في المعركة معركة براية ظاهرة راية لا اله الا الله تحت راية أمير أو ولي أم هو الذي يأمر بذلك أو يكف عن ذلك هذا هو الشهيد لكن لا يكتفي أو لا تكتفي هذه المرتبة بالقتل في ساحة الوغى فقط لأن النسلم لما سأل العامه وقال لهم ما حال الشهيد فيكم أو قال من الشهيد فيكم قالوا شهيد المعركة فقال النسلم إذن شهادة أمتي قليل ثم ذكر أصناف سبعة أو أكثر هم شهداء فقال المبطون شهيد يعني الذي مات بداء البطن شهيد فالموت بداء البطن شهادة قال والموت بجمع شهيد يعني المرأة تموت وهي حامل بوليدها وطفلها شهادة والغرق شهيد والهد شهيد وأيضا الحرق شهيد والهد شهيد فكل هذه أصطاف هي الشهاده والذي يفرق بينهم وبين الشهداء أن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم وأيضا يدفنون في مقابل المسلمين بالكفن دون ثيابهم التي قاتلوا فيها هذا الفرق بينهم وبين هذا الصنف هم الشهداء وبينهما مفاوز وتتفاوت درجاتهم عند الله جل في علاه بدرجة صدقهم. إذن الصنف الثالث صنف الشهداء قبل الشهيد وبعد الصديقية هناك صنف مهم جدا هو صنف العلماء وهذه التي قالها ابن القيم بحثا بأن مراتب المكلفين عندما قال الله تعالى صلاة الذين أنعمت عليهم فقال النبيين والصدقين والشهداء والصالحين قال بين الصدقين وبين الشهداء العلماء لأن العالم يصنف بين الشهيد وبين الصديق العالم شهيد وزيادة واستدل على ذلك بقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسم، فقال هذه الشهادة تدل على أن العالم شهيد وزيادة فشهيد المعركة يحافظ على الصغور أما شهيد العلم يحافظ على كتاب ربنا يحافظ على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الأمة بأسرها لا تسير إلا بأمر من ولي الأمر وولي أمرنا يكون الأمير الذي وله الخلافة وولي الأمر أيضا هو العالم الذي تستفصل الأمة طريقها به كما بين الله في علاف أكثر من موضع وبين رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم هم الشموس المضيئة والنجوم الهاديات للبشر فالعلماء شهداء وزيادة فيكون صراط الذين انعمت عليهم هو صراط وطريق العلماء لما؟ لأنهم موارسة الأنبياء إذا كان الذين انعم الله عليهم هم الأنبياء فالذين يرثون الأنبياء ينزلون منزلة الأنبياء وقد ورد الأثر بل صح الخبر عن نبينا أنه قال يفرق بين العالم وبين النبي درجة النبوة الوحي فقط وهو يتقل وحده وينهله من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اذا الذين انعمت عليهم هم الانبياء ثم الصديقيه مرتبه الصديقيه ثم العلماء ثم الشهداء ثم الصنف الرابع صلاة الذين انعمت عليهم من الصالحين والصالحون الوصف الدقيق للصالح هو من غلبت حسناته على سيئاته فهذا هو الصالح من ادى فرائض الله في علاه وانتهى عن المحرمات إذا ارتكب أو تجرأ رجع وآب وتاب وكل لسان حاله يقول وعجلت إليك رب لطرده فمن غلبت حسناته على سيئاته فهو من الصالحين وبينهما مفاوز ومراتب منهم أولا من أدى الفرايد وانتهى عن المحرمات هذا من الصالحين وهذه مرتبة منهم من أدى الفرايد وانتهى عن المحرمات وانتهى عن المكروهات أيضا ولم يأتي المبيحات وأكثر من المستحبات وهذه كما بيانت في أكثر من موضع هذه درجتان درجة محبة ودرجة محبوبيه ودرجة المحبة للصالحين ودرجة المحبوبيه لمن فوقهم درجة المحبة للصالحين الذين أدوا الفرائض وانتهوا عن المحرمات قال الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه اذا العبد ما زال يتقرب بالفرائض ولا تقرب بالنوافل هذا محبوب أو درجة المحبة يرتقي إليها بفعل الأوامر والانتهاء عن المحرمات قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا يزال عبد يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه ودرجه المحبوبيه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وهذا التي يبطش به إلى آخر هذا الحديث فاذا الصالحون لهم درجات تتفاوت ومراتب عالية جدا أولها وابتداؤها هو أن يفعل الفرائض وانتهى المحرمات من غلبت حسناته على سيئاته فهذا هو الذي يدخل في صنف الصالحين ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نرافق هذه الأصناف الاربعه ولا ننزل عن الصنف الأول وإن كنا لا نسير على الضرب وإن كنا لا نجتهد ولا نفعل ما يبلغنا هذه الدرجة فلا أقل من أن نهتم أو نقول همة القلب والشوق إلى مرافقة وسلم تشفع لنا عند ربنا جل في علاه ومن أحب رسول الله بصدق رافقه في الجنة لأن النمسلم قد بشرنا بقوله المرء مع من أحب فمن أحب رسول الله بالصدق لن ينزل عن درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الذين أنعمت عليهم ثم فسرها تفسيرا آخر غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعمر كان يقراها غير المغضوب عليهم وغير الضالين افضل التفاسير التفسير باللغه لان التفسير باللغه اوسع ما يكون صحيح ايش افضل التفاسير بالوحي العلمي بالخيال صح طب بالخواطر لا افضل التفاسير تفسير القران بالقران لماذا؟ لماذا افضل التفاسير تفسير القران بالقران لا ليش ليش انا اسال عن السبب تفسير القران بالقران هو اقوى التفاسير وليس بالخواطر دكتور نعم تفسير القرآن يعني نعلم مراد الله ولا أحد يعلم بمراده الا هو فتفسير القران بالقران كان الله في موضع يبين لك مراده في موضع آخر ثم تفسير القرآن برسول الله السلام بالوحي بالسنه هنا النبي صلى الله عليه فسر المغضوب عليهم كما في بعض الاحاديث رواه احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى فسرها الفخر الرازي قال بل هي عام المغضوب عليهم كل فاسق فاجر والضالين هم الذين ضلوا في باب العقيدة والصحيح الرائع اننا نقف عند الأثر لأن سلم هو اعلم بمراد الله للفيولاة من غيره ففسر غير المغضوب عليهم الأمة المغضوب عليها هي هم اليهود وغير الضالين هم النصارى طيب ننظر في قول سلم غير المغضوب عليهم هم اليهود لماذا لماذا هذه الأمة استحقت غضب الله رَبَّ الْفِيولَاتِ هذه الأمة لها يعني ما لها من الضلال والتيه والتخبط والخداع والغش فلو سردنا وجلسنا كثيرا نتكلم عن الوعود والعهود التي يعني لا يوفون بها والغش والخداع والتجرع على الله والتجرع على الرسل ما انتهينا لكننا سنشير إشارات لما غضب الله على هذه الفئة وهذه الأمة التي لعنها الله جل في علاه وغضب عليه قال الله تعالى فباءوا بغضب من الله أو فباءوا بغضب على غضب كما في بعض الآيات غضب الله عليهم أولا لأنهم وضعوا الجحود مكان الشكران النكران مكان الشكران إني والإنس والجن في نبع عظيم أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. خير للعباد نازل وشرهم إلي صاعد هم فعلوا ذلك وضعوا الجحود مكان الشكران النكران مكان الشكران إن الله دل في علا أنعم عليهم ومن عليهم بمنى عظيمة جدا تصل إلى السماء ومع ذلك استبدلوا الشكر بالجحود والكفران والنكران انجاهم الله امام اعينهم انجاهم الله من فرعون واهلكهم امامهم ثم بعدما فازوا بعدما تجاوزوا البحر اتوا على قوم يعكفون على اصنام قالوا جعل لنا الها كما لهم اله انظروا وضعوا مكان الشكران النكران والجحود بدل التوحيد الشرك بالله مع أنه أنجاهم أمام عيون فرعون بل وأمام عيونهم قد أهلك فرعون فهذه اول الأسباب التي جعلت غضب الله يحل عليهم الثاني أنهم تجرؤوا على الأنبياء تجرؤوا على موسى عليه السلام وعبدوا العجلة أمامه وامام عينه وكاد يقتل اخاه من أجل هذه المصيبة التي وقعوا فيها وأيضا يعني قد خذلوه أكثر من مرة عندما قال لهم ادخلوا هذه القرية المقدسة لعل الله يفتح عليكم بها قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قائدون ثم تجروا بعد ذلك على عيسى عليه السلام وجحدوا وهذا هو أهم شيء لأنهم كما فسرها كثير ابن وهب عبد الله بن وهب وغيره فسروا المغضوب عليهم هم اليهود قال لأنهم علموا فجحد علموا العلم وتنكبوا الصراط بعلم على بصيرة عصوا الله على بصيرة وذلك قال من علمائنا من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن ضل من عبادنا في الجهل يعني ففيه شبه من النصار فهم علموا أنه رسول الله وأرادوا صلبه وقتله ورموه بأنه ولد زنا ورموا مريم بأنها فعلت ألف حشب والدلال على أنهم استيقنوا أنه رسول وأرادوا صلبه وقتله إن قتلنا المسيحة عيسى ابن مريم رسول الله فقالوا رسول الله وأقرب أنه رسول الله وارادوا قتله وصلبه لكن الله جل في علاه نجاه أيضا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم جحدوا مع أنهم يعلمون انه رسول الله عندما قال ابن الله داب الحقيق أو غيره أو كعب ابن ما اذكر الآن يقول لاخيه أهو هو هو قال هو هو يعني هو الذي وصف ووسم عندنا في التوراة هو الرسول المرتقب قال هو قال هو هو قال وماذا أنت فاعل قال عداوته إلى يوم الدين جحود ليس بعده جحود ولذلك أمة غضب الله عليه يعلمون حقا أنه رسول الله عبد الله بن سلام لما ذهب وسمع عن الرسول وهو يعلم صفاته في التوراه ذهب فنظر في وجه رسول الله وهذا موجود عنده في التوراه فلما نظر في وجهه قال علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب آمنت بالله وبرسول الله اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول ثم ذهب إليه عبد الله بن سلام حبر اليهود من اخيارهم فقال له إن يهود قوم مهتد لا تبلغهم بانني قد اسلمت فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عن عبد الله بن سلام ما ترونه فيكم قالوا هو سيدنا وابن سيدنا حبرنا وابن حبرنا خيرنا وب... واثنوا عليه كثيرا ثم قال ما رايكم لو اسلم كان رسول الله يتشوق ويتشوق انهم سيقولون نتبعه لا نسلم ما هو يريد ذلك رحمه هداه لكنهم قالوا لا لا يفعل ابدا كانه جاحد مثله قالوا لا لا يفعل ابدا فدخل عليهم قال ايها اليهود أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله فقالوا هذا أحقرنا وابن أحقرنا وسبوا فيه كثيرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قوم, إيش؟ قوم بهد جحود مكان الشكر ونكران مكان الشكران والكفران مكان يعني شكر الله لله للأفعلاء لذلك غضب الله عليهم هذه الأمة التي غضب الله عليها أيضا بعدما علموا أنه رسول الله أرادوا قتله كما أرادوا قتل إيثا عليه السلام إن امرأة جمعت اليهود وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى إلى طعام إلا وهو يلبي من حسن اخلاقي ولا يهدى إلا يقبل الهدية ويوفي يقابل الهدية بهدية اثمن من هذه الهدية فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شات مصليه ذراع شات مصليه وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فكاد يأكل فأبلغته وتكلمت الشات وقالت إني مسمومة فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ المرأة فقال من الذي حملك على أن تفعلي ذلك؟ قالت قلنا لو كنت رسول الله سينجيك الله من ذلك سيبلغك الله بما نتأمر عليك به لو كنت رسول الله سينجيك الله من ذلك وإن كنت كاذبا ارحنا الناس واسترحنا منه فماذا حدث؟ أنجاه الله ظهرت رسالته فظهر أنه رسول الله اذا وجب عليها أن تفعل هي قدمت مقدمة لابد من النتيجة أن تأتي بأن تقول أسلم هي قالت لو كنت رسول الله لنجاك الله فاذا تعلم يقينا أنه الآن هو رسول الله ومع ذلك ما أسلمت وقتلها النبي صلى الله عليه وسلم بقتل صاحبه أن قتلت صاحبه بالسم. الغرض المقصود هم قوم بهت قوم جحدوا ضلوا على علم وهم الذين أفسدوا دين النصار معلوم أنهم يعني بعض اليهود هو الذي دخل في دين النصرة وفعل مسألة هذه مسألة التثليث هذه الأقانيم الثلاثة كما سنبين. هم الذين أفسدوا دين النصار أيضاً هم الذين دخلوا في ديننا وأفسدوا علينا ديننا. هم الذين ألبوا بعض الطوائف. وجعلوهم يؤلهوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه عبد الله بن سبا أفراخ عبد الله بن سبا هم الذين ألهوا علي بن أبي طالب وأجد النار والقاهم في النار فقالوا انت ربنا لا يعذب بالنار إلا الله وازدادوا غيا وهذا أيضا من فعل من؟ من فعل اليهود فهم ضلوا واضلوا وفسدوا وأفسدوا غير المغضوب عليهم هم اليهود فتجنب طريق اليهود هو طريق الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني وغير الضالين الضالون النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأنهم النصارى وضلال النصارى كثير منهم أولا أنهم ضلوا في عيسى النبي المختار عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ضلوا فيه قالوا رب خالق رازق مدبر قالوا لا ليس برب هو ابن الرب بأن الله جلعلا يعني قالوا حل عندهم مسألة الحلول حل في مريم وكان عيسى ابن الرب ولا الله بالله وضلوا فيه الثالثه الثالثة فقالوا لا هو لا هو الرب ولا ابن الرب هو بين الأمرين فيه نسوت وفيه لهوت وعلى الاقانيم الثلاثة تكلموا عن الاقانيم الثلاثة اقنوم الأب والاب والروح القدس على جبريل فضلوا في عيسى ولم يعني يصلوا إلى أمر ظاهر هل هو رب هل هو ابن الرب هل هو رسول هل هو متحد مع الرب غير متحد مع الرب ضلوا ضلالا كثيرا في عيسى عليه السلام ثم بعد ذلك ضلوا في العباد أنهم ابتدعوا عبادات لم يشرعها الله نلف علاه فلذلك أبى الله عليهم أن يقبل هذه العبادات ورهبانيه ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله أيضا من ضلالهم أنهم عظموا الأشخاص فوق الله وعظموا الأشخاص فوق شرع الله وقد وصف الله لنا وصفا دقيقا في ذلك حيث ما قال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فدخل عدي بن حاتم وكان نصرانيا فقال والله يا رسول الله ما عبدناهم من دون الله ما نسجد لهم ولا نركع لهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا امروكم بأمر لم يامر الله به فعلاه اكنتم تعتملون بي قال اللهم نعم قال اذا نهوكم عن شيء انتهيتم عنه قال اللهم نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادتكم لهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قدموهم وقدموا امرهم على امر الله جل في علاه نعوذ بالله أن نتنكب الصراط أو نسير سير هؤلاء وقد فسرها أيضا بعض العلماء غير المغضوب عليهم الذين فسقوا وفعلوا الفواحش والضالين هم الذين ابتدعوا في دين الله جل في علاه وإن كان ينزل تحت التفسير العام لكن تفسير الله سلم نقف عنده غير المغضوب عليهم هم اليهود وتتذكر عدوان اليهود على الله جل في علاه تجرؤ اليهود على رسل الله صلى الله عليه وسلم تتذكر أيضا ضلال النصارى في عيسى وانهم يرون أنه المخلص وأن الله كان ظالما وأن الله سيأتي بالبشريه بأسرها يعذبهم من أجل أكل الشجرة من آدم عليه السلام فجاء المخلص يخلص البشرية من هذا فصلب وضرب وقتل من اجل ايش من اجل تخليص البشرية من خطيه ادم كان الله يعني لم نجد اظلم منه فوسم الله بالظلم فكلما تتذكر هذه العقائد الخربه وانت تقرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقول اللهم سلم سلم سلم عقائدنا وسلم طرائقنا ونحن نتعبد لك لا بجهل ولا بضلال ولا بحيدة عن دينك ربنا إنك على كل شيء قدير. غير المغضوب عليهم ولا الضالين من المستحب إذا تهيت إلى ذلك أن تقول آمين. وامين ليست من القرآن، وليست من المصحف، وليست آية. لكن هذه مستحب أن تؤمن. والدلالة على الاستحباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. غفر له ما تقدم من ذنبه لأن الملائكة تقول أمين كما تقول أنت أمين والرواية الثانية في ابن أبي شيبة هناك زيادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقال أمين وقالت الملائكة امين فقولوا أمين فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أيضا في رواية في أحمد وائل بن حج بسند الحسن أن النبي السلام كان يقول ولا الضالين آمين ويمد بها صوت وهذه ماتت السن ماتت عند الأئمة ما تجد إمام يجهر بصوتي في أمين ولا تجد المأمومين ينتظروا حتى يهم الإمام بأن يقول أمين لأنه ليس من السن أن تصبغ إمامك بأمين لأن في رواية بلال يعني الرواية فيها كلام لكن نستأنس بها أن بلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بأمين ثقيها من النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم لا بد أن يوافق الإمام أو يكون متابع للإمام للأصل الأصيل الذي أصلىه النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فأنت لابد أن تعير أذنك للإمام فإذا قال آه قل آمين معه إذا قال آمين فقل معه آمين فمن وافق تأمين وتأمين الإمام أو تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه عائشة رضي الله عنها أرضاه روت عن النبي صلى الله عليه وسلم على القوم هؤلاء الذين يعني حسدوا أهل الإسلام قال ما حسدتكم اليهود مثل ما حسدتكم على التأمين لأن التأمين اسم فعل او قولك امين اسم فعل بمعنى استجب اسم فعل أمر بمعنى استجب كأنك بعدما قرأ واستعذت من الشيطان الرجيم فأنت في دائرة حفظ الله ريلا في علاه. ثم ابتدات بالثناء على الله ريلا في علاه. ثم سنيت بالحمد ثم ذلك كررت تمجيدا لربك ريلا في علاه. ثم تذكرت الربوبيه ثم علمت فقرك التام لربك يا ولان ثم ابتدات تدعو وتبتهل وتتذلل وانت خاضع مسكين وتقرا وتقول اياك نعبد واياك نستعين وايضا اهدنا تطلب من الله جلال في علاء الهداية اهدنا الصلاة المستقيم في النهاية بعد هذا الدعاء وانت تعلم ان ربك جلال في يقول قد فعلت او يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فانت تقول اللهم امين اللهم امين يعني اللهم استجب رجاء استجب مني هذا الدعاء يا رب العالمين كل يوم خمس مرات وانت تصلي الخمس صلوات تدعو الله بالهداية وتؤمن على ذلك واعلم ان ربك كريم كلما ترق ومن اشتد في الطرق أو ألح في الطرق لا بد أن يلج فكلما الححت على ربك رلة في أولادك في الدعاء وأنت دائما بعدما تدعو تقول آمين وتستحضر ذلك في قلبك لأن القلب الله لا يقبل الله منه ما من عبد يدعو ولو دعا ساعات وقلبه لاهن لا يقبل الله منه لابد من قلب مستحضر وأنت تقرأ هذه الآيات الكريمات وأنت تدعو الله وتتذلل وتستحضر الربوبية والقوة والجبروت وتستحضر الرحمة والرفق ترجو الله لله في علاه ثم تختم وتقول آمين اللهم استجب هذا الدعاء نسأل الله لله في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا الفوائد واللطائف المستمطة من هذه الآيات الكريمات اولا قوله اهدنا وما قلت اهدني مع أن كل إنسان يقول اهدني لا تقول اهدنا بالجمع العلماء يقولون الجمع للتعظيم وهذه ليست للتعظيم بل هذه للمذلة هو كأنه يصف ويقول ربي لو قلت اهدني أنا لا أساوي شيء بجانب ع ولو اجتمعت الأمة بأسرها على أطقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكك شيء وهذا الذي قاله الله جل في علاه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكك شيء فكأنك تقول ربي لا رب لي سواه وعبادك غيري كثير ممن, يتذلل ممن يخضع ممن يصدق ممن يفعل ذلك ابتغاء وجهك الكريم فأنت بذلك لربك تقول وحدي لا أساوي شيئا فلا أستطيع أقول اهدني أقول اهدنا جميعا والأمر الثاني هو إشارة من باب التعاون على البر والتقوى تدعو لك ولإخوانك وتعاونوا على البر والتقوى أيضا أنت تعلم عندما تدعو لأخيك وتحب له الخير تطبق قول وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأيضا استدعاء. لرحمة الله ولطف الله أن تتذلل مع المتذللين لا تنفرد حتى لا يأتيك العجب وكان داود كما بينا كان داود كثيرا ما ينظر إلى حلق المساكين فيأتي خلفهم ما يجلس بجانبهم يأتي خلفهم ويقول ربي مسكين جاء يجلس مع المساكين لتنظر إليه بعين الرحمة هذه لفته من قولك اهدنا ولم تقل اهدني أيضا من الفوائد قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هي تقرأ الصراط المستقيم ولا صراط محمد وعلي وزيد في المصحف ايش هذه دلالة استنبطها بعض العلماء المعاصرين قال هذه دلالة على أن الحق لا يعرف في الرجال ولذلك لم يعد على الله على الهدايه على الرجال لا على كتابه وعلى الإسلام ثم ضمنا ومتابعة الكتاب الذي اتى به رسول الله واتى به الاصحاب فإذا نهدنا الصراط المستقيم تستنبط منها أن الحق لا يعرف بالرجال الرجال اعرف الحق تعرف ايش أهلا وما تأتي تقول الشيخ الفلاني قد أفت لي بهذه الفتوى وأنا معه وكيف أين أنت من هذا الشيخ الذي يصلح في التلفاز وبعد كده وصل المريخ ونزل بعد ذلك إلى الراديو وبعد كده طلع إلى النت فهذا الشيخ المشهور شهرة عالية جدا هو الذي افتى بهذه الفتوى كيف تخالفه قل نعرف الحق تعرف أهلا المسألة ليست مربوطة بالرجال الرجال يزلون وكل إنسان يدركه الوهم والمعصوم فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم دلاله لان الحق لا يعرف بالرجال كما قال علي بن ابي طالب ولكن يعرف الحق تعرف أهلهم الفائده الثالثه من البلاغة التفسير بعد الابهام من وين هذا صاحب اللغة من روائع البلاغة التفسير او التفصيل بعد الإجمال والتفسير بعد الابهام اهدنا الصراط المستقيم مبهم الصراط المستقيم اين هو كيف هو واسم صفاته من هم الذين يسيرون عليه فياتيك التفصيل صراط الذين انعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايضا الفائدة الرابعة والخمسة اضافة الادب مع الله الادب مع الله بإضافة النعائم له عندما ذكر النعمة الذين انعمت عليه ولما ذكر الغضب جعله ايش على البناء غير المغضوب عليه هذه مثلها مثل ما قال ابراهيم تأبدبا مع الله رل في علاء واذا مردت فهو يشفيه. قال والشر ليس الي هذا من باب الادب مع الله رل في فالخير والنعائم تنسبها لله مباشرة وغير ذلك تبنيه هذه آخر ما يمكن أن يقال في الفوائد واللطائف من هذه الآيات الكلمات خاتمة الصورة هذه الصورة العظيمة ليتنا نتدبر في هذه الصورة خمس مرات في اليوم والليلة لأن هذه الصورة حوت كثير من العقائد والأحكام اولا حوت أسماء الله الحسنى وصفات العلى ومن لم يعرف ربه لا يعرف كيف يتعبد له وتاه وتخبط من لم يعرف قدر ربه وعظم قدر ربه جالة علا ما لكم لا ترجون لله وقارى وما قدر الله حقه قادر لانه جاهل وضل في باب الاسماء والصفات هذه الايه حوت أو هذه صوره حوت الربوبيه توحيد الربوبيه بقوله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين استعانه بالرب فحوت توحيد الربوبيه وايضا دللت لنا على توحيد الالهيه اياك نعبد نعبدك وحدك نتدلل لك نذبح لك نقسم بك نخاف منك نتوكل عليك ايضا حوت اسماء الله الحسنى وصفات العلى الله الرحمن الرحيم فكل هذه اسماء الله الحسنى وصفات العلى أيضا حوت هذه الصورة العظيمة التأدب مع الله بين يدي الدعاء والتذلل فقامل أن يستجاب لك إذا ابتدات بالثناء على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كرر الثناء فأصبح حمدا أو كرر الحمد فأصبح ثناء أو العكس ثم كرر بعد ذلك التمجيد بتكرير الحمد لله رلالة في علاه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذا تمجيد لربنا جل في علاه ثم بعد ذلك طلب ما يريد من الله رلالة في علاه أيضاً حوت هذه السورة العظيمة الطريق المستقيم وأجلته لنا وبيّنت لنا صفات الذين يسيرون على هذا الطريق ثم أتى بالوعد والوعيد. إيش الوعد؟ الصفات الذين أنا عليهم. يعني لهم الفوز والوعيد غير المغضوب عليهم ولا. وطبعاً هذا وعيد أشد وعيد لأن الله دلنا في إذا غضب عذب وعذاب الله دلنا في لا يستطيعه أحد كما في حديث مسعود غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي نبي من الأنبياء يأتي أحد يقول نستشفع بك نتوسل بك لله للفعلاء ليقضي علينا أو ليقضي بيننا الحساب إلا ويقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبل ذلك نفسي نفسي اللهم سلم سلم هذا دعاء الأنبياء اللهم سلم سلم نفسي نفسي أيضا فيها التذلل لله للفعلاء بتكرار اهدنا الصراط المستقيم وهذا مدعاء كما قلت لقبول الدعاء أسأل الله للفعلاء أن يجعلنا نتدبر هذه الآيات الكريمات وهذه الصورة العظيمة عند قراءتنا إياها